فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب رقاب حتى إذا أتقنتمهم فشد الوثاق فشد الوثاق فإنما من بعد وإنما في داء حتى تضع الحرب أو زارها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 وَالَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ إِن تَنصُرُوهُ يُمَكِّنْ لَكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرَهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأعوام والنار مكوى لهم وكأيمن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 وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار, وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن وَخَالِدٌ في النَّارِ وسقوا ما أنحمى ما وسقوا ما أنحمى من فقد طع أمعهم ومنهم من يستمع إليك حتى حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم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 أفلا يتذبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذي لَرَتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُمُ الْهُدَى الشيطان سول لَهُمْ الشَّيْطَانُ سَوَلَ لَهُمْ وَأَمْلَى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 ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضوانهم ولو نشأ لعرفنا كهم فلا ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أقداركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وَشَقَرَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَاء لِيَذُرُ اللَّهَ شَيْئَةً لِيَذُرُ اللَّهَ شَيْئَةً وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 إي يسألكم وف يحفكم تبخلوا و يخرج أضغانكم ه أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الحقراء وَإِن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم